o mm -hmm. The Solution for Humanity. Awww. Oh. استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا دمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كُنتُم مؤمنين فاتنوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غي وروانوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم الله الله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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين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 حَسِبَتُمْ أَنْ تُترَْكُ وَلَما يَعلَمِ اللههُ الذيينَ جهَدُ مِنْكُم وَلَمْ يتخِذُ مِذُون الله وَلَمْ يَتَّخِذُ مِذُون اللهَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَ المُؤمنِنينَ وَليجَ واللههُ خَبِيرون بِماَا تَعملون.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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعبارة المسجد الحرام كمن آمن بالله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 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُم رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الله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 بناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نق ترفتموها وتجاره تخشون كسادها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وَعَلَى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم الله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 হু আকবর আল্লাহ السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمه uslahuddin <laughs> kyun allah <laughs>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 বিশুদ্ধ প্রত্যাদেশ পবিত্র কোরআন প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক সলিউশন ও প্রবলেম হ্যাভেন ও হেল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 দেখুন সম্প্রচার সকাল সা্ময় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছিলেন কোরআন উইল রিমেন্ট মডার্ন বুক এভার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাইখ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস বাংলায়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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا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 ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ النَّذِيرِ كَذَّبُوا يُضَاهِئُونَ قَوْلَ النَّذِيرِ كَذَّبُوا مِن قَبْلُ قَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ مَا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفيوا نور الله بأفواههم ويأبى الله وَيَأْبَ الضَّلَالُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَن كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ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 فَمَشَّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا, كنزتم ما كُنْتُمْ لِتَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا وَقات المُشكينكَتَ كمام يقاتِونَك كما يقاتونَك كَ وَلَ أن الله معَ المتَّقم فظَلّ به الذيينَ كَفَوا يظَلّ بهِهِ الذيينَ كَفَروا يحِلّ َهُ حَمَ وَيحَرِّمونَهُ عََلّ وَاق لوط حَّثمَا حَرمَ الله فَيحِلنُ مَا حَرمَ الله زينَ لَهُم س أأَعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد আকবর السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله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 الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنبعوا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 إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق>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 इ मूल शब्द सलमन थे जार अर्थ शांति मूल शब्द सिल्मे তারা বুঝতে পারে না ইসলামিক বোম শান্তির বোম অনেক আগেই পড়ে গেছে এটা পড়েছে যেদিন নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন